بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجلحة متنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت غسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا نبا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 هذا عذب فرات النساء إغو شرابه وهذا ملح أجاج ومن كلن تأكلون لحم طري وتستخرجون حمية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقد لتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون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 ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا ذا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد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 في الغيب وأقام الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، وما يستوي الأعمى والبصير، ولنظلمات ولننور وللظل وللحرور، وما يستوي الأحياء. ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وماذا أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ وَإِنْ يُكَلِّبُوكَ فَقَدْ كَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلِ ألم تر أن الله أنزل من السماء إما أن فأخرجنا به فأخرجنا بثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جُدرن بِضُم وَحُمرٌ مُختَلفٌ ألوانها وَغَرابِ بُسُودٍ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاءِ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 وأنفقوا مما رزقناهم سررا وعلى ليتهم رجولات إجارا لن تبور لوفيهم أجورهما يزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 أولم نعمن منكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاذأكم النذير فذو فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماء وال earth إن هو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 قل الا رايتم شركاء ما اكم الذين تدعون من دون الله اروني اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا ام اتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن الظالمون بعضهم بعضاً إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتها إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا أيمانهم لئن جاء قوم ندير ليكونوا أهدا من إحدى الأمم فلم ما جاء قوم ندير مما زادهم إلا نفور استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأجله فهل ينظرون إلا سنة الأولين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 ويؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا